شهد أنا أحياء وفي الجني سكنين وخط دروب العز يص وللأقصى حلفوا وليامي. Jäähä, jäähä, jäähä, jäähä, jäähä, jäähä, jäähä, أبو زعود مع نبي للعهد ساعد يا حناني فيما هو رائس يا مسؤول الامن عليك قام الحل اشتركوا في